وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان الحالة الصحية بدار الهجرة ما هي دار الهجرة هذه إنها المدينة النبوية التي كانت تعب يثرب وجاء هذا الاسم في صورة الأحزاب يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجو ولكن فقرر بعد ذلك ان نسمها طيبه ومن قال يثرب فليكف على هذه كلمه بان يقول طيبه طيبه طيبه اسيتذى المدينه النبويه والعامه يقول فيها المدينه المنوره وقلدهم أيضا الناس بالتقليل ولا ينبغي أن يترك لفظ المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله الآن لا توجد مدينة فيها الأنوار الكهربائيه أكثر من مدينة منوى لكن التنوير الحقيقي بالوحي الإلهي بالنور رباني وبالنور المحملي الحالة الصحية بدار الهجرة قال ولما قدم الحبيب من الحبيب هذا الحبيب هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحبه فهو كافر من لم يحبه فهو كافر وفي, وفي إيمانه كاذب والحبيب بمعنى المحبوب لا بمعنى المحبوب المحبوب والعجب أن كل صفاته الذاتية والخلقياء تفرض حبه بالفطرة فلهذا لا أحسب أن يهوديا أو نصرانيا أو بوديا يكره ذات الرسول سنسا أبدا لا يوجد عامل من عوامل الكره أو البغض ولكن الله فرض على المؤمنين حبهم وقد عرفنا السر في ذلك ما هو يا إسماعيل ما في فرض الله تعالى على المؤمنين حب نبيه ما هو بسرح السر في فرض حبه على المؤمنين ليطيعوه الذي لا تحبه لا تطيعه وتكذب علي اذا قلت اني اطيعه الا اذا خفت من حراوته فاض حبه ليتمكن المؤمنون من طاعته فالذي لا يطيع والله ما احبه دعوى حب الرسول وأنت تعاكس وتخالف وتمشي بعد أن يالك أنك تحب أو قال أحب الله لما يغذوكم من النعم وأحبوني بحب الله من أحب الله يكره رسوله كذبا ما أحب الله من أحب الله يكره اولياءه والله كالم قال ولما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وجدوها أسوأ البلاد مناخا وجدوها أسوأ البلاد مناخا وصحا سبحان الله عشنا في قاريا كأنها المدينة في أول امرها البعوض مستنقعات ما الحمى البالديزم المثلوثة كما يقولون الوجوه صفر لا لا لا ولا دواء ولا علاج ولا حتى لا ما جاءت بعد حين فلنتصور المدينة كذلك هذه أم المؤمنين تصفها لكم قالت كما قالت, قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى عافاكم الله من الحمى قضينا حوالي خمسة عشر سنه بالمثلوثة يومين والثالث حمى يومين راحه والثالث حمى والحمى النافذ تبدا بالبرد الشديد وتتحول الى حراره ويفيض العرق ويهدأ الجسم واشتراك احمد الله انتم الحمد لله قال الحمد لله قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا قدم وهي أوبى أرض الله من الحمى فعان الأصحاب عانوا قاسوا تحملوا قال تعاب فقال فعان الأصحاب المهاجرون من حماها ما عانوا إلا أن الله تعالى وقى رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يمر آية من آيات الله لأنه حامل رسالة إذا ما كيف تقوم هذه الدعوة تدبير الله عز وجل وعند وفاته مرد بالحمى الناصر وكان يقول آيق علي ثلاث قرب كذا من الماء وتوفي صلى الله عليه وسلم وإنا به للاحقون قال فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر وعام بن فهيرة وبلال مولاي أبي بكر عام بن فهيرة وبلال كانا عبدين وسيدهما أبو بكر قال كان فكان أبو بكر وعام بن فهيرة وبلال مولاي أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد وفواهدة ماذا في بيت واحد فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعود هذه الصديقة ذي عائشة تقول فدخلت عليهم أعود في ماضهم في مستشفى ما الحمد لله الحمد لله المشافي حوالينا يمينا وشمالا في كل منعطف وقل وقل الحمد لله اعوذ بالله من حالنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله أبو بكر ومولاه في بيت واحد والحمته زوم فات الصديقة عودهم قالت فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب حيث يحتجب النساء عن الرجال إلا المحارم من الآباء والأبناء والإخوان قبل أن يضرب علينا الحجاب قالت وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر والدها فدنوت من أبي بكر فقلت له كيف أجدك فقلت له كيف أجدك يا فقال البيت الآتي كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه تعرفون شراك ما تعفون؟ انتهينا انت هينا ادخل الحذاء في رجلك لا خيط ولا تربط الا ولكن فقط قولوا الحمد لله الحمد لله كل من مصبح في آلي والموت أدنى من شراك عليه فقلت والله ما يدري أبي ما يقول مغمى عليه يهدر من آلام الحمام والله ما يدري أبي ما يقول قال ثم دنوت إلى عام ابن فهيران هذا مولي الصديق فقلت له كيف تجدك يا عامر أي كيف تجد نفسك كيف تجدك يا عامر قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالفور يمحي يحمي جلده بهوقه بقرنه يعني ارتجالا يعني سالته انشد الشعر لا اله الا الله فاهمين معنى البيتين ولا لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بغوقه اي بقواني فقلت والله ما يدري عام ما يقول هذه طبيبه هذه يا ممرضه هذه ام المؤمنين هذه عائشه رضي الله من يكره من الانس والجن لقد رأيتها في منامي وأنا طفل أتعلم القران عائشه أحببتها لما نقرأ قالت عائشة عن عائشة وقع حبها في قلبي فوالله رأيتها في منامي في بستانها وأنا طفل هذه أم المؤمنين عليها فقلت والله ما يدري عام ما يقول وكان بلال إذا تركت الحمى الطاجعة بفناء البيت ثم رفع عقيرته ينشد الشعر بلال كان عبد لأبي جهل أو لأحد طغاة المشركين اشتراه أبو بكر ليخلصه من عذاب المشركين له لما اسلم سحبوه على الرمضة وعذبوه العذاب الذي لا نظير له ويطلبون من الكفر يقول احد احد, احد يضعون الصخر على صدره في الرمضاء ويسحبونه من الجليه قل كلمة الكفر قل احد, احد احد فاشتراه ابي ابو بكر وعاتقاه فصا مولا له وهاجا معه قال فقلت والله ما يدري عام ما يقول وكان بلال إذا تركت الحمى إذا طاجع بفناء, البيت, بفناء فناء البيت ثم رفع قيمة أي صوته ماذا يقول ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة بفخ وحولي إذخ وجليل وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون وهل يبدون لي شامة وطفيل هذا شوقه إلى مكة شام وطفيل جبلان في مكة ألا ليتشعي هل أبيتنا ليلة بفخ وحولي إرخ وجليل وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون, يبدون لي شامة وطفيل. قال والمقصود من ايراد الحالة الصحية بالمدينة أيام الهجرة إليها ما المقصود أن نعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوها مفروشة بالرياحين ولا سليما من المناقصات والكدرات بل فيها المخاوف والشدائد إنها كيد اليهود ومكرهم وخبث المنافقين وكفرهم وعداء المشركين وحربهم وحتى المناخ مفعم بحمى الملاريا والبلديج هذه المدينة في أول أيامه، ونحن دخلنا مواجرين الحمد لله دخلناها والماء ناتي به على الظهر، والضوء ما فيه تبهت، لكن الأمن والطاو يحسبنا بابنا لا يغلق في الليل، الحمد لله. لما لان البلد الذي تحكمه ايات الله يطهر ويامن والله العظيم ولا يامن بلد ولا يطهر الا اذا حكمه القران الكريم اذن قال قال في هذا الجو القاتم يضطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم بأعباء دعوته ومهام رسالته فلا يترك فرصة تضيع بدون ابلاغ دعوته ونشر رسالته وها هو ذا الآن وقد قضى سنة في دار هجرته وقد مرت بنا أحداثها وجلها مؤلمة يستقبل السنة الثانية من سنة هجرته انتهت سنة الآن يستقبل السنة الثانية من هجرته وذلك بالاعداد للجهاد والتحرك لقتال من يليه من المشركين عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غررا واعلموا أن الله مع المتقين قال وذلك بعد امره تعالى له بالجهاد في قول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير وبعد الإذن العام بقتال مشركين الظالمين في قوله تعالى من صورة الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أما في مكة ثلاث عشر سنة ما ضرب أحدا بحجر ولا سمع لأحد أبطاله أن يضرب أحدا أو يقتله أو يقتله لعل يواهم والله ما حصل ثلاث عشر سنة والكفار جبابراء والمؤمنون مضطهدون يرحلهم الى الحبشه يصفهم كذا يعمل ما آذينا لعمر ولا لحمزه ولاولئك الابطال ان ينتقم من عاض الهشام والا فلان وفلان فلان لما نسوق هذا اذا الان نحن ننتقم من بعضنا البعض يكفر بعضنا البعض والانتقام اغتالوا حاصروا من أي دين هذا وردنا من أذن لنا من أكثر من ثلاثين سنة كتبنا رسالة وقلنا لإخواننا كفوا ألسنتكم عن تكفير حكامكم كفوا أسنتكم عن تكفير حكامكم ما أنتم والله بمسؤولين عن تكفيرهم ولا تعبدكم الله بذلك ولا أذن لكم فيه وقلت لهم هيا نضع القضية على بساط البحث هذا الحاكم يصوم ويصلي ويقول نمو من مسلم تقول لا لا لا كافر كافر كافر ورسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمى عليكم عبد حبشي عينه الزبيبا أو راسه كالزبيبه الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ابرارا وبعد ذلك اذا رايتم الكفر البواح فقط كافر كاف لا ما هذا المقصود بايع اماما وخذوا المعركه واعزلوا هذا الحاكم الكافر إياكم أن تفهموا غير ما أقول والذي ما فهم يراجعني بعد بمشؤولية يوم قيام نسلعنا إلا أنتوا كفرا بواحا واضحا صريحا لكم فيه من الله برهان وحينئذ اعزلوا هذا الحاكم ابعدوه هذا الحاكم انصب اخر بدله والان الحاكم ما وحده الجيوش المدرعات والصواريخ مات الحاكم ما ينفع يجلس مكانه اخر الوقت غير الوقت اذا عزلنا فلان ننصب فلان هو الذي يدير لأن الحاكم معه جيوش ووزارات وو... لو يحاول أن يتكلم يسكتون لكن مع هذا إذا كانت الامه حية إذا قال القائل الله أكبر تردد في الكون كله الله أكبر حينئذ يا حاكمنا إما أن تتواب وإما أن تنفصل عن ذات حكمنا فإن قال لا أصكت الجيش في هذه الحال قلت لهم هل نحن مستعدون لأن نقاتل هذا الحاكم بجيشه وحكومته ورجاله وإلى لا فإن كنا غير مستعدين لقلتنا واضطرابنا واختلاف شعبنا ولا نقو على قتاله لما نقول له يا كافر معناه نزيد في بغضه لنا وحرب علينا وبعد أنا كافر ماذا تريدون فمن الخير ألا تكفروا ربتوا على كتفي وقبلوا يدي وراوضوه رياضة كاملة عسى أن يتوب إلى الله ويقود أمته بكتاب الله وسنة رسوله لاننا فقط الكافر وإذا رفع السلاح هربنا. حرام هذا ما هذه السياسة العمياء والحمد لله شاهدنا أحداثا مريعة في بلاد كان فيها نور انطمس ولسنا في حاجة إلى تعدادها أو ذكرها ولكن الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ومن معه الله جل جلاله وهذا جبريل يقول إن شئت أطبقنا عليهم الجبلين أو ملك الجبال لما راجع من الطائف يبكي جريح مجروح استقبله ملك الجبل وقال إن ربك يقولك إن شئت أطبقنا عليهم الاخشبين نهاية لهم قال لا حاص الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل إذن ولما جاء المدينة وأصبح الداهجة وأصبح المنافقون والكافرون فيها خائفين حينئذ آذن الله تعالى له أذن من الآذن الله أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصر قدير والآن نعيش في هذه السنة كسى غزوات غزاها أبو القاسم ورجاله قال وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين في قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصيم لقدير بعد أن كان محظورا عليهم قتال الناس مطلقا وذلك قبل الهجراء ففي السنة الأولى بعث صلى الله عليه وسلم ثلاث سرايا وتقدمت تقدم الحديث عنها في أحداث السنة الأولى وقد ولت السنة وانتهت وها نحن مع السنة الثانية وفي السنة الثانية بلغت غزوات فيها تسعة غزوات وعندنا في الكتاب خطأ مكتوب ثمان عشر غزوة يصح هذه المطابع هذا شأنه قال وأولها. اولى الغزوات في السنة الثانية غزوة الأبواء وغزوه الأبواء قال كانت هذه الغزات المسمات بالأبواء او ودان لقرب ما بين الأبواء وودان إذ ما بينهما من مسافة لا تزيد على ستة أميال شرق ينبع لا شرق رابغ والأبواء فيها أم الرسول صلى الله عليه وسلم وزارها تعرفون هذا ولا لا لما كان عائدا من مكة أو ذاهبا إليها قال استأذنت ربي في زيارة أمي فأذن لي ما اسم أمي آمنا بنت واب قال زرتها فاستاذنت في زيارتي فأذن لي واستاذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ماذا تقولون بكى وهو واقب على قبل يبكي فسئل فأجاب بما سمعتم استاذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ومصداق هذا كلام الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذه الصورة ما تقع الموتى لهذا العرب المسلمين ما يعيبون هذا الحكم يقول لك آمن في الجنه اما عبد الله عم الرسول قاله في الجنه يكذبون على الله والرسول بلا علم بالهواء لو قراوا هذه الايه من يتكلم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفاو ابراهيم الأبي لعن موعده وعده إياه فلما تبين له انه عدو لله فباء منهم ان ابراهيم الحليم اواههموني لحليم اواه لاواه حليم عندنا لطيفه قد لا تعفعون عليها فإن وافقت إلى ربي فبها ونعمك ومنه الفضل وإلا فإني أستغفر الله واتوب إليه لكن تفيد الأبناء ثلاثة اصناف أو أربعة منهم أولاد الكفار الذين ماتوا في صباهم أين مصيرهم ما عشاركوا ما ذبحوا الناس ما سلبوا أموالهم ما مصيرهم هذا صنف الصنف الثاني الذين ولدوا وكبروا معاتهم مجانين لا يفرقون بين الشحم واللحم أو النار والفحم مجانين واستمر بهم ذلك الضعف العقل حتى ماتوا ما ذنبهم ما عاف الله ما عرفوا كيف أبدونه هذا صين الثالث رابعا ثالثا من ولدا أو في السنة الاولى أو الثانية من عمري أصابه صمم في أذنيه وعمى في عينيه لا يسمع ولا يبصر كيف يعلم هذا لو كان يبصر يمكن بالإشارة تعلمه لو كان ينطق ممكن أيضا لكن إذا كان لا يسمع ولا يبصر كيف يعبد الله ويعرفه فلهذا دائما يقول تعالى في عدة آيات جعل لكم السمع والأبصار والأفداء الأفداء العقول جنة لا يخاطب لكن السمع والبصر لا بد منهما مع بعضهم بعض فإن فقدهما لا يكلف هذا الصنف الثالث أرابع هم اهل الفتره الفتره ما الفتره هذه يوم يفطئ الوحي وينقطع هو نازل نازل بعد ينقطع من ادم الذين وجدوا في ارض في بلاد ما وجدوا من يعلمهم لانهم وجدوا في بلاد كلها ضلال وشرك وكفر ما جاء بعد ذلك إلى الآن ما وصلت نبوة جديدة ولا رسالة هؤلاء أهل هذه الفترة أما القسم الرابع ومنهم آمن وعبد الله وعبد المطلب منهم وغيرهم لأن آمنة ما عاشت حتى استنار الكون بالإسلام وما امنت به عبد المطالب كذلك اما أبو طالب الذي يشهدون لو بالجنة يكذبون رسول الله كذب كفراء الرسول يقول وهو مريض على سياسة الموت والشياطين حوله أبو جهل وفلان وفلان يقول الرسول يا عم أذكر كلمة قل كلمه احاج لك بها عند الله قل لا اله الا الله احاج بها يوم القيامه ربي منقول قال لا اله الله تدخل الجنه يريد يقولها يقول يمضي اليه الشياطين ها. تعدل عن مله عبد المطلب أترغب عن مله عبد المطلب اخر احد قال هو على مله عبد المطلب واخذت روحه الى جهنم واخبر عنه الرسول الكريم بانه في ضحاحم ضح النار الى كعبيه يغلي منه دماغه عرفتم لما رفعت صوتي يوجد المغون والمخدعون والمقلدون كيف عم الرسول في الجنة نعم قدم له خدمات عظيمة كان كالأسد يحميه وما أوذي الرسول إلا بعد وفاته عبد المطال أبي طالب ولكن مات على الشرك والكفر هؤلاء الأصناف الاربعه أخبرنا رسول الله بحالهم أنهم يمتحنون يقول الله تعالى هم بواسطه ملك من الملائكه ان ربكم يقول لكم ادخلوا النار ادخلوا النار وابوابها مفتوحه فمن كان مستعدا متهيئا لو جاءه الرسول لو بلغته الدعوى لو عقل وفهم يقول سمعا وطاع ويمشي إلى جهنم فيخالف به إلى الجنة ومن كان مستعدا للكفر وحرب الايمان وحامله ودعاته يقول كيف ندخل النار ما نستطيع ما ندخل النار فيلجأون إليها إلجاء ويدعون إليها دعاء هذا هو الحكم فنحن نرجو أن يكون عبد, عبد الله أو عبد المطالب أو آمن ممن هم مستعدون لدخول الإسلام وقبول التوحيد ومن ثم يستجيبون لأمر الله ويخال بهم إلى دار السلام ما عندنا إلا هذا وجهه هل فهمتموه والآن قال غزوة الأبواء كانت هذه الغزات المسمات بالأبواء او ودان لقرب ما بين الأبواء وودان إذ ما بينهما من مسافة فقد قد لا تزيد على ستة أميال ستة كيلو قال وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في صفر بعد محرم أبو حرم وستنى بداية السنة لولا الثانية في صفر، وسبب هذه الغزوه أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مروق عير لقريش بالأبواء بلغهم من طريق الأخبار الناس يمشون يذهبون ويجيئون تجار مسافرين كذا بلغه ان عيرا لقريش سوف تمر بالابواب جائيه من الشام تحمل البؤر والشعير والزبيب والاطعمه اذ ما في بواخر تحمل ولا سيارات الابل فبناء على انهم اخرجوه من داره واضطروه وحاربوه إذن والاطعمه عندهم نحن احق بها اليس كذلك ثم أصحاب اموالهم كلها في مكه فمن الخير من الحكمه من المنطق من العداله ان نعترض غيرهم وناخذها او ناخذ بعضها ليطعم المؤمنون وهم محاصرون في المدينة قال وهي أول غزو غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في صفر وسبب أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مروعي لقريش بالأبواء ووجود بني ضمع ابن بكر ابن عبد مناه من كنانة في المنطقة ممكن يستعين بهم بعض الله قال فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة الرسول حكيم هذا سياسي كم كيلو متر يستخلف على المدينة وليا عاما هذا النظام استخلف على المدينة من سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصار قال ولما وصل إلى ديار بني ذمرا وادعت هذه القبيلة بواسطه سيدهم وصاحب الامر فيهم وادعت يعني سالمته على أن لا تؤذيه ولا يؤذيها مصالحا مصالحه مع قبيله كافره مشركه لصالحه نعود للسياسة السياسه والى بلغني الان في المجلس ان سماحه المفتي الذي هو والله يعلم اعلم اهل الارض اليوم واصفاهم واطهرهم وازكاهم الشيخ عبد العزيز من باز اللهم خذ من أيامي وزده أياما للمشيخ يدعو بهذا الدعاء لأن يخاف إذا مات تصاب المملكة بالظلمة هذا الذي أعرفه من يخلو إلا أن يشاء الله أفتى بجواز المصالح مع اليهود وغضب من غضب والحمد لله نحن قلنا هذا من أربعين سنة والله لو كان العرب روشدا حكما متأهلينا للسيادة والكمال لكانوا من يوم ان قهرتهم في حرب أولى أو ثانية وطالبة المصالحه يصالحونها يقول إذا صالحا ينتشر الزنا ينتشر الخمر ينشرون الباطل ها هم ينشرونه بدون مصالحة لما ينشرون في نحو أبقار بائم ألسنا المؤمنين ولا لا كيف نقبل الهبوط هم خائفين لو تم الصلح لانقلبة بلاد كلها إلى فسق وفجور هاي منقلبة بدون مصالحة هذا تعليل هذا انت مؤمن وإلا كافر والله لو تم صلح وكنا عازمين لكان الان فلسطين دولة اسلاميه لانهم معروفون رب يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فارقوا منهم تقوا انتم يا عرب وادخلوا نور الله في دياركم واسلموا عام عامين عشر سوف ينقضون المعاهده ذي طبيعتهم فاذا نقضوا اصبعوهم واكلوهم كما فعل سيدكم صلى الله عليه وسلم ما يفهمون هذا ما تخرجوا من مسجد رسول الله اذن هذه القبيله ووجود بني ظماه بن بكر بن عبد مناه بن كنانة في المنطقة فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه ولما وصل إلى ديار بن نظامه ودعته هذه القبيلة بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم الآن الأحزاب في البلاد العربية والساميه ما في حزب عنده رئيس إذا قال الله أكبر قالوا أبدا فوضى عامة وهي فاير لا معنى له ولهذا ما يستطيعون أن يقيموا حتى شعيرة دينية لو صاح زعيم الحزب وقال حجب نساءكم ماذا والله ما تجوز معه إلا متحجبة بعد عام قال امنعوا ماذا وضع بنوع أموالكم في بنوك الورابين ما يدخل واحد يترقبهم حال بدهات واذا البلاد كلها نور لكن هايجان أعمى لا بصير ولا والضربات كلها تنصب على الإسلام وعقيدته هل فهمتم هذا الله أكبر قال بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم وهو بن مخفي بن عمر الظمر وفاتت غير قريش مضت ما وصل الرسول حتى مضت فعاد صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا أي شقان ولا العذاب والحرب غير أنه أقام بالابواب بقيه بقية صفر وعاد في ربيع الأول وكان لواءه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه ابيض يحمله عمه حمزة وكان لواءه أضيض يحمله عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه